Ka oh. ان كان هو هو ايا كانت تعني ان كان هو إِلَّا كَانَ عُرْضُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَامِئًا فَإِنَّهُ مُسْتَكِينٌ